اذَا النَّبِيُّ فَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا, ملاك ولا, ملاك ولا, جن ولا استغفر الله غفل اكوانه تسير من خلف غير قجله سيد الضحك والتبسم والمشي القويتا ونومه الخفاف آه... آه... آه... آه... آه... آه... آه... آه سيد, سيد صحقه التبسم والمشي الهوينا ونومه الاغفاء الله على لينا محمد العالي والصحيح والسلام رحمة كله وحظم Whoa, whoa.